براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلمون أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى.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 اِن تُرِت فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْفُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْفُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَّبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِنْ تَبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا الولذمه كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا الولذمه يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون يرضونكم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 إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولذمه. لا يرقبون في مؤمن إلا ولذمه. ذمة هم المعتدون وأولئك هم المعتدون فإن أنت بوَقَامُ الصَّلَاةِ وَأَتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ أنت بوَقَامُ الصَّلَاةِ وَأَتَوُ الزَّكَاةَ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَاِنَّ لَكُمْ أَن تَرْجُوا مِنْ بَعْدِ مَا خَرَجْتُمْ جَنَّاتٍ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا وَيَخُورُوا أَاَإِنَّكُمْ انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نقثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره ان تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين فَاللَّهُ أَحَبُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيَكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيَكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُر وما عليهم ويشفى صدور قوم مؤمنين ويذهب غيض قلوبهم ويذهب غيض قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم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 116. ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة 117. والله خبير بما تعملون 118. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 119. ما كان للمشركين أن يعمروا يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمُر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله. فَعَسَىٰ أُلَّا إِكَأَيْنَ يَكُونُ عَسَىٰ أُلَّا إِكَأَيْنَ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله اجعل توسيقه الحادث مع نوره المسجد الحرام كما امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأمفسهم أعظم درجة عند الله الذين آمنوا وهاجروا وجهادوا في سبيل الله بأموالهم وأمفسهم أعظم درجة عند اما واولائك هم الفائزون واولائك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمه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 الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب كفروا بالايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون ومن يتولهم انتم فاولئك هم الظالمون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 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوكم وأخواتكم وأزواجكم وأصحابكم وأموالكم التي ترفونها وهواتجارة كسادها ومساكن وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى yَأْتِيَ اللَّهُ بَأْنِرِهِ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 وَيَوْمَئِذٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْبِرِينَ أَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا يُظَنُّ أَنَّهُمْ فِيهِ مَهْزُومُونَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَن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 والله غفور, رحيم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا يا أيها الذين آمنوا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 من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغعون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بافواههم ذلك قوله بافواههم قول الذين كفروا من قبل يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم ان يفكون ان نؤتكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح من مريم وما أمه إلا يعبدون إله واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشكون سبحانه عما يشكون يردون أن يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.يردون الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.والذي أرسل رسوله المشركون يا أيها الذين آمنوا. 209. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 211. يا الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون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 اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آبَاطٌ كُرْ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ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 وَلَمْ أَنَّ اللهَ عَنِ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَسِيَ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا إِنَّ مَن نَسِيَ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمون هواما ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زّيّن لهم سوء أعمالهم، زّيّن لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافيين، والله لا يهدي القوم الكافيين، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم في في سبيل الله الثا قلتم إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله إذ تاقلتم إلى الأرض 114. بالحياة الدنيا من الآخرة 115. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع, الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلا تنفروا يعذبكم ما ذا بألين وينستر القمر غيره ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير.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 كفوا ثنيا ثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله مانع فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترواها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى فأنزل الله سكين وَأَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْهُلِيَةُ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْهُلِيَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إنفروا خفافا وثقا ل وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله إنفروا خفافا وثقا ل وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشفقة. لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم. الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أَفَاللَّهُ عَن كَلِمَةٍ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ أَفَاللَّهُ عَن كَلِمَةٍ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأمفسهم.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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن 116. كره الله بعاثهم فثبقهم وقيل قدوا مع القاعدين 117. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خِذْلَانًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر ام الله وهم كارهون لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر وامها الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني ومنهم من يقول ذل ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا الا في سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده فَتَرَبصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ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 وَمَن نَّسَخَ سَابِقِينَ وَمَا مَنَعَهُم أَن تُقْبَلَ مِنْهُم نَفَقَاتُهُم إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَمَا مَنَعَهُم أَن تُقْبَلَ مِنْهُم نَفَقَاتُهُم إِلَّا فَصَلِّ لِلَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَعَلَى يئْتُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يَئْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وَلَا يَئْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا فكون إلا وهم كارهون فلا توجبك أموالهم ولا أولادهم فلا توجبك أموالهم, أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافيون. إنما يريد الله لوالدهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافيون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما منكم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل اللو اللو إليه وهم يجمعون. 221. ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يقعوا منها إذا هم يسقطون ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يقعوا منها إذا ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا ولو أنهم رضوا وقالوا, وقالوا حسبنا الله سيو دين الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا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 فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يُضُ. وَهُوَ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُنْ لِيُضِلُّوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَحَدْ أَن يُضِلُّوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يُعَلِّمُوهُ أَنَّهُ مَن يحدد الله ورسوله فإن لهنا رجا إنما خالدا فيها.ألم يعلم أنه يحدد الله ورسوله فإن لهنا رجا إنما خالدا فيها. ذلك الخزي العظيم. ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنب. في قُلْ إِنَّمَا الْعَذَابَ عَمَلُ الْعَذَابِ وَقُلْ إِنَّمَا الْعَذَابَ عَمَلُ الْعَذَابِ قُلْ إِنَّمَا الْعَذَابَ عَمَلُ الْعَذَابِ قُلْ إِنَّمَا الْعَذَابَ عَمَلُ ولئن سألتهم لا يقولون إن إنما كنا إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم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 رأفثا بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسي الله فنسيهم. نسي الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون ان المنافقين هم الفاسقون واذ الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها وعد الله المنافقين والمنافقين والكفار رجلاً ما خالدين فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم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 ترأموا وأولادهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضموا كالذي خاضوا. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أولئك حبِّقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم ي؟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 البينات فما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم ان الله عزيز حكيم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 الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما واهم جهنم وبئس ومأوأهم جهنم ورأس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وأمو بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغنأهم الله ورسوله من فضله وما نقم. فَإِيَّاهُ يَكُوْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِيَّاهُ وَلَهُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِيَّاهُ يَكُوْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِيَّاهُ وَلَهُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي دنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله ان اتانا من فضله لنصدق ولنكون من الصالحين ومنهم من عاهد الله ان اتانا من فضله لنصدق ولنكون من فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا 8. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 9. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما بما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن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 الظّوّلين من المؤمنين في الصّلاة والذين لا يجدون إلا يجدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلين يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلين يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ذلك بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا أموالهم وأمفسهم في سبيل الله. وكرهؤ أي يجاهدوا بأموالهم وأمفسهم في سبيل الله. وقالوا لا تنفع في الحرب. وكرهؤ أي يجاهدوا بأموالهم وأم فسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفع في الحرب قلنا وجهنم أشد حرة قلنا وجهنم أشد حرة لو كانوا يفقهون لو كانوا يفقهون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 فكل لَن تَخْرُجُونَ عَن أَبَدٍ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي حَتَّىٰ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَتَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ تَقُولُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ولا توجب أموالهم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 أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذغنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 رسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون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 سيصيب الذين كفوا منهم عذاب أليم. منهم عذاب أليم.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 فكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أثوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. على لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ارادوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم كن لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم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 سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. إنهم رجسوا ومؤهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ يَحْلِفُونَ لَنَكُونَ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ القوم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما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 ويتربس بك الدوائر عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم والله سميع علي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 خذ ما ينفق قربات النعيم لله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم. ألا إنها قربة لهم. سيدخلهم الله في رحمته. 117. وليدخلهم الله في رحمته 118. إن الله غفور رحيم 119. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا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 رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد او خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم تنعذبهم مرتين ثم يهدون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم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 ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وَقُلْ يَعْمَلُ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلْ يَمْنُنُ فسيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُ يُعْقَبُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ والله عليم حكيم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل والذين اخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إيه رجال يحبون أن يتقههوا رجال يحبون أن يتقههوا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَانْهَارَ بِهِ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 والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة لا تن في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم والله عليم حكيم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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعذنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعذنا عليه حقا في السورة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فمن أوفى بأهله من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف. التائبون العابدون الحامدون اللّا كون السّاجدون الأميون بالمعروف، الأميون بالمعروف وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، الأميون بالمعروف وَالنَّاهُونَ عَنِ وَالحَافِظُونَ لحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, وبشر المؤمنين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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنَ وَمَا كَانَ سَيْغْتَأَوُ إِلَى رَاهِمٍ لِأَبِيهِ إلَّا عَنْ نَوْيَةٍ وَعْدَهَ إِلَهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ 124. إن إبراهيم لأواه حليم 125. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 126. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ قَوْمٌ بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبِينَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِيهِ وَيُمِيتُ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 والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيح قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم إنه بهم رؤوف رحيم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 إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا ألا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا وظن. لا إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا 126. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين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 ذلك لأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخصت في سبيل الله ولا يطئون ولا يطئون موطئ يغض الكف. ما يرا ولا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم به عمل صالح ولا يقوون موتى ان يغيروا الكفار ما يرا ولا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم به عمل إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله لا يضيع أجر المحسنين.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 وَنَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ بِالْأَكْذِبَةِ وَمَا يَفْتَرُونَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَصْرًا وَلَوْ كَانُوا لَهُ مُنصِعِينَ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ شَاءَ ومن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ قَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِأُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة. فيكم غلظة. وَلَمَّا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَلَمَّا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا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 107. وزادتهم وهم يستبشرون 108. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 109.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 مرتين أو مرتين ثم لا يتبون ولاهم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا. وإذا ما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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حليص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا رحيم حنيس عليكم بال مؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو تولوا فقل حسبي الله لا اله الا لا توكلت وهو رب الأرش الظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش الظيم.